بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوة رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد قال المولف رحمه وحفظ الله الفائدة التاسعة حقيدة الأئمة الأربعة ومن تفقى بمذاهبهم اتكاذي يما إمام موني نوليو تشكوا علموا كما ذهبوا ياو قال الشيخ العبد المحسن العباد البدر حفظ الله تعالى من أئمة أهل السنة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله ك كما إمام وأهل السنة نال أبو حنيفة نال مالك نال الشافعي نال أحمد بن حنبل عظاء ورحمه وOTE وعقيدتهم هي عقيدة السلف من الصحابة ومن صار على نهجهم إتقديا وهاو إمام ونن جي إتقديا سلف ك صحابة na katika njia yao wa amma almustaghilun bil ba'dahum ama wale wenye kushughulikia fiqi baada yao faminhum man min kuna katika hao waliopata faida kwa elimu za hawa wanne ma katika masala ya foro si katika masala ya itikadi ya usul Waiuawilu alama maadalla alaihi dalili Na kutegemea Vile ilivyofahamisha fahamisha dalili Akhtan biwasaya alaimati anfusihim Kwa kushikamana Nawasia wa maimamu hawa wenyewe Maimamu hawa wenyewe anne, Wanatoa nasaha <coughs> Nawasia kwa watu Wafuate dalili Kama maneno yao ya mipishana ya dalili watu wafuate dalili za qur'ani na hadithi wawache maneno yao ala inna kulla wahidin minhum anhu al'amru bittiba'i ad-dalil kwani kila mmoja katika maimamu hawa nne imekuja kuamrisha kufuata dalili kila mmoja katika maimamu hawa nne wanaamrisha waislamu wafuate dalili wasifuate maneno yao isipokuwa maneno yao yakiwa anawafiki dalili za Qur'ani na Quranina Sunna lakini maneno yao yakiwa na Qur'ani na Sunna ifuate dalili ya Qur'ani na Hadithi yaache ya maneno yao qala fa inna kulla wahidin minhum jaa anhu amru bi ittiba'i al-dalili wa tarki ida kana dalilu ala khilafihi kila mmoja katika maimamu hawa anne, Imekuja kuamrisha kufuata dalili Na kuwata kauli yake Ikiwa dalili Iko kinyume cha kauli yake Wahaulai muafikuuna lahum Fila akida Na hao wanawafikiana na salaf Katika masala ya akida Kuyo kila mmoja katika meemamu hao wanne Wanawaamrisha wa islamu Wafuate dalili Ndiyo msingi wa yetu hii dalili ya Qur'ani Na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa Fi masaili alfuru'u Duna saaiin ila maarifati rajihi biddalili Kuna katika watu Wanawaiga maimamu haya katika masala ya furu'u Dila kuangalia kujua iliyo na nguvu kwa dalili kauli iliyo na nguvu kwa dalili wa haulai minhum man fil aqida na hawa katika hao kuna ambao wanawafiki haimamu katika masala itikadi wakafiruna kathirun minhum yattabi'una madhabal asha'ira wengi wao wanafuata madhhabu ya asha'ira huku wanamfuata alimamu shafi'i katika masala ya fiqh lakini katika masala ya itikadi hawamfuati Imam Shafi wala ha imamu imam katika hawa wanafuata madhehebu ya ashaira al Shafi mwenyewe amesema alimambu idha sah al fa huwa hadithi ikiwa sahih. sahihi ndio yangu inamana maana wacheni kauli yangu fuateni hadithi sahi idha sah فهو مذهبي قالوا من أمثلة من تفقها في المذهب الحنفي وهو على عقيدة السلف الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل السنة والجماعة وشارح هذه العقيدة علي بن أبي العز الحنفي كتك مفانو يا ولي يا الحنفي وهو على عقيدة السلف نأيكو كتكيت كادي سلف للإمام أبو جعفر للطحاوي وني عقيدة أهل السنة والجماعة نالي شرهيش عقيدة نعلي بن بن عز الحنفي ومنهم في المذهب الشافع عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابون مؤلف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث هو يبيعني ومذهب لكن مشافي لكنه متنقل كتابه قيل دجاء إتقادي نوات وحديث والذهبي كذلك والذهبي صاحب كتاب العلوم وابن كثير صاحب التفسير ومنهم من المذهب المالكي ابن أبي زيد القيراني ناديك كذاو كذا مذهب يا لابن أبي زيدن القيروان وأبو عمر التلمناكي أظن التلمناكي وأبو عمر ابن عبد البر هاوت مولماء ومالكية ومنهم في المذهب الحنفي الحنبلي الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد ابن عبد الوهاب وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجامية والمعطلة كما في مختصره لابن الموصل إثنين واربعين وجها في ابطال قول من فسر الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه ابن القيم رحمه الله كتابه شاكي الصواعق المرسلة الابوارود الجامية معطلة كما كتك مختصر يكي لبن الموسيلي عمي تجنجي أربين نبلي كبتلشي قولي أن أفصيري السيواء يا الله ديويا عرشي كو من كتوالي عرشي قوله تعالى الرحمن على العرش استوى الله عمي لنساوا ديويا عرشي يكي هين ديو تفسيريه للسنة والجماعة استواءني يليق بجلاله وعظمته "za kuna wanufasiri istiwa hiyo kwa mani istiila kuitawalia ili arshi Asa Ibn Qayyim qaim amitaja njia arubain nambili, za kubatilisha tafsiri yao hiyo Ya istiwa kufasiri kwa mani istiila amitawalia arshi Amitaja njia arubain nambili kubatilisha tafsiri hiyo Wadhakara anna kathiran minalmalikia ala manhaji fi fila akidha اكتفى كما وengi katika maulama wa maliki wako katika njia hii ya salaf katika masala ya itikadi faqala fi al-mujallad al-thani safhat 32 ba'd al-100 ila 36 ba'd al-100 qala al-wajh al أمسى ما يفعل. اتفاقي، اتفاقي يا مولانا، يمفعّق قوّبا، يموفقيانا قوّبا. الله سبحانه وتعالى أميلّعنا سوادُ يعْرشيّكِ، كوّه كِيّكَ، سِقَمَ جَزّ. قال الإمام أبو عمر التلمكي التلمكيي أحد أئمة المهلّكية، وهو شيخ وبي عمر، شيخ وبي عمر ابن عبد البر. في كتابه الكبير الذي سماه الوصول إلى معرفة الوصول فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيه وأقوال مالك وأئمة أصحابه ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السلف Kataja katika chapuchake hiki alichokiita al ila ma'rifati akataja aqwal kauli za masahaba na tabi'in na hao pia akataja akual Zamalik na maimamu wa wafuasi wake akataja kauli ambazo idha waqafa alayhi al-waqif 'alima haqiqata madhhab salaf akisimama juu yake mwenye kusimama تدوى وهلسية ومذهب يسلف وقال في هذا الكتاب أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ومعفكيان أهل السنة وبعض سبحانه وتعالى يكدوى عرشيك وهلسية هساء سكوى مجاز كما لفثبتيشة الله سبحانه وتعالى كتكايا ننجز قرآن الرحمن الرحمن على العرش استوى، هو هكنا كبر ليش ما أنا استوى، نعالا وارتفع هذا ما أنا استيلا، هكنا كاتكلواغ كي أرابو قم باستوى، إنما أنا استيلا، هكنا مولما أولوغ استوى على وارتفع على عرشه، هيجو تفسير صحيح يا السنة والجماعة bayo maimamu ma wanne wote maimamu wanne wote wa imam izi za wote wako katika aitikadi hii ya salafu saleh na wao ni katika salafu wao ni katika salafu sasa kwa nini yao ya kifiki hatufuati itikadi yao hao wanaojifanya kwamba wao ni wafuasi imam shafi watu wa bid'a wanaojifanya kwamba wao ni wafuasi imam shafi wanafuata fiku shafii bwana hawafuati itikadi yake kwani hapa ndipo panapoonesha urongo wao hapuna kwamba wamfuati Imam Shafi katika katika fikri lakini katika itikadi ambayo ndio msingi hawamfuati na ndio itikadi ya salafus saleh minasahaba wa tabi'in wa atba'i at-tabi'in tuwa kweli wa islam wae wa kweli e, katika ufuataji jiwa lazima wae wa kweli wasijinasibishe Nahuku Imam Shafi na huku hawamfuati Alwaju athalithahashar qala Abu Umar Ibn Abdul barri fi kitab tamihid tamhid fi sharh hadith nuzul Ibn Abdul barri katika kitabu tamihid tamhid katika kucheleesha nuzul kwamba Allah anashuka Kile nabufika thuluthia muish wa usiku Allah anashuka katika mbinguni ya dunia nakuuliza nani anayetaka ni kamsamee nani jambo, nikampa sasa kisherehesha hadithi hiyo qala ibn abd barri dalilun ala anna wallahi ta'ala fi السmai, ala al-arshi mim sab'i samawat katika hadithi hiyo kuna dalili ya kwamba Allah subhana wa ta'ala yuko juu ya mbingu katika arshi yake juu ya mbinguni saba tabu anashuka sasa anashuka ni hapa hapa ardhi ni atashuka vipi anashuka ni kwamba yuko juu ndo anashuka wa fi dalilun واهل السمى مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة اهم الو Brook Aupu يدخل الله ذي الإر windsurfian و Перв S bullet cepط على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة اهم الو flooding و люб effect الله ذي تشreichεις aنا انتنافzt معجد wa biha na kuziamini wahamliha hamliha ala al-haqiqa la ala al-majaz pia umeafikiana kuzichukua sifa hizo kwa uhakika si kwa majaz illa annahum la Shei ammin min dhalik isipokuwa al-sunna hawafanyii namna sifa katika hizo hawazifanyii namna zake kwamba istiwa yake iko namna kadhaa uso wake uko namna kadhaa la hiyo hivyo hafanya ali sunna lakini wanathibitisha sifa zake zote zilizojifipitishia mwenyewe katika katika Qurani, na zilizo thibitishiwa na Mtume swalla katika hadithi sahihi Bili, biduni takyif bila kuzifanyia namna wala kumfananisha na kiumbe chake chochote laisa kamithlihi shay'un wahuwa samia ulbasir kama alivyojibu alimamu Malik رحيم الله ان paulizwa istiwa ya allah faqala alistiwa ma'lumun wal kayf majhoolun wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah istiwa inajulikana lakini namna yake haijulikani alistiwa ma'lum kulingana sawa Wali imanu bihi wajib Na kuwamini hiyo istiwa ni lazima niin, niin, niin, Na kuulizia hiyo niin, niin, ni niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, hizo, walaya niin, fihi niin, niin, ولا هواي كسودي سفة معلوم، عدم التكيف هواي كسودي سفة معلوم وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكيرها. أما توه بدع جهمية نم عتزلة نم خوارج ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة wala cha kuisiifa yote katika hizo juu ya uhaki wake wayazumuna anna man aqarra biha hun. wanadai kwamba mwenye kudhibitisha sifa za Allah basi huyo anamfananisha Allah na viumbe wanadai hivyo wayazumuna anna mana aqarra biha mushabbihun wanadai kwamba mwenye kudhibitisha sifa za Allah huyo ni mushabbih anamfananisha Allah na viumbe Wa huomaa, man akarra biha, nafuunalilmaa, mutta... Na ja huomaa, että kwa mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana wa mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana mukana في تفسيره المشهور الجامع في أحكام القرآن قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال الإمام القطبي هذه المسألة للفقهاء فيها كلام مسألة هيا ومولما وفقه من منك ثم ذكر أقوال المتكلمين كشا كتاج قول زاوة وفلسفة ثم قال وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجها ولا يمتقون بذلك بل نتقوهم والكافه بإثباتها لله تعالى كما نتقى به في كتابه وأخبرت به رسوله ولikuwa salafu وموanzo hawa kanushi hawa semiku kanusha upande لا يقولون بنفي الجها ولا hawa tamki hilo بالي وanatamka wao Nawatwat tuot kuthibitisha Kuthibitisha jihah Lillahi ta'ala Kama nataka bihi Fii Kama alivu tamuka munyee Allah katika kitabu chake Alivu sema arrahmano ala arshi Wa akhbarat bihi rusuluhu Na kama alivu ilizea mitu mewaki Wa lam yunkir ahadun Minas salafi salih annahu hu stawa ala arshi Hatiika Hakuna uyuti katika watuema ambaye alikana na kupinga eh, kulingana sawa kwa Allah juu ya arshi yake kwa uhakika hakuna yote lipinga. wa inna majahilu kayfiyat talistiwa isipokuwa wao hawajui namna ya kulingana sawa kwa Allah hilo hawajui kama kala malik alistiwa maalumun wal kayfu majhulun wal bihi wajibun wasualu anhu bidah Ama msema Imam Malik kulingana sawa kunajulikana namna yake ndiyo haijulikani namna ya kulingana sawa kwa Allah hiyo haijulikani na kuamini istiwa ya Allah ni lazima lazima kila muislamu aamini Sabu ya aya za Allah zilizokuja hivyo na hadithi za mtume zinazothibitisha na akwalu salaf wanaothibitisha hivyo al-Rabi' alrabia ashar Anna aljahmiya Inna kalu Innalistiwaa majazun Sarraha ahlu sunna Bi anna huu mustawin ala arshihi Jahmiya Walonoopinga sifazoti za Allah Walipusema kwa istiwahi Ni majaz Siu hakika Wakawikawazi ahlu sunna Allah ni mwenye kulingana sawa Juhi arshi yake kwa yake صرع أهل السنة بأنه مستوى بذاته على عرشه أهل السنة وكاوكاوازي ومبعضا نمويني كل نغانا ساوى جوية عرشيك وذاتيك وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية وينجواليوكاوازي هلو نما إمام ومالكية فصرح به الإمام أبو محمد ابن أبي زيد القيروان في ثلاثة مواضيع من كتبه Kasemutatu ja vitabu viyake Ashaharu haa arrisala Iliutangaa zaidi ni risala hii Wafi kitabi jamiin nawadir, Wafi kitabi al-adab Zote hizo amekawazi Istiwa Allahi fi arshi bi Bithati Faman arada nukufa ala dhalik Fahadhi hii kutubuhu Haneetaka kujua hayo Hivi diyo vitabu viyake Ende akaangalie Kadhalik وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب بيا مليك وازهيلو وقال إنه استوى بالذات على العرش على من نساوى دوي عرشيك وذاتيك وصرح به القاضي أبو بكر الباقلان وكان مالكيا هو لكون مالكي حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصا ومنينو ياك وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسنى فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبر يعني محمد بن جرير وأبي محمد ابن أبي زيد وجماع من شيوخ الفقه والحديث كون لي كتكما شيخ وفقه حديث وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري وحكاوا القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا كمن ياكه وهو أنه سبحانه مستوين على عرشه بذاته و الله سبحانه وتعالى لمن يكون جناسا ودويا عرشيا كذاتياكه في بعض الأماكن فوق خلقه في أم سماك كذا بعد يسهمه قام الله قال وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له كذا كتب جاك تمهيد الأوائل وهو قول وبعمر ابن ابن عبد البر كذلك وهذا الطلماني أو الطلمكي وغيرهما من الاندليسيين نبي جينيو كتك معولما هاو وسبين كولين وقول الخطاب في شعار الدين في قول الخطاب كتك شعار الدين الطالما نكي هو نتو الطالما نكي كتك معولما هاو واندلس بين وقال ابو بكر محمد بن موهب المالك في شرح رسالة ابن ابي زيد قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته معنى فوق وعلا عند جميع العرب واحد أما سمايفي قول ياكه قام قال معنى فوق وعلا و وربوت فوق وعلا إنما وفي كتاب الله تعالى sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam tasdiiku thalik nakaka kitabu Allah quraani na hadithi za mtumewaki sallallahu alaihi wa sallam kuna kusadiqisha hilo nasadiqisha hilo kwa mba Allah yukujuu ya arshi yakin ثumma dhakara nususa minalikitabi wa sunna kisha kataja nusus ningine kutoka na quraana hadithi wahtaja bi hadithi jariya hakatulea hoja kwa hadithi yule jariya wa النبي an الله sallam alaha ayna Allah cuman limuuliza huyo jari ya Allah yuko wapi wa qawlu ha fi as-samaa akajibu Allah yuko nyimbingu ما ونبيل يمو اسلام اكيو لزو يسمى الله يكو جوه سيقوم بأى الله يكو كلا مهالي قول إيو هين دليلي قولين دليل نقوم الله يكو جوه عرشيك وآيه حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم محمود الله يكو أفو السماء سيو أعلم فلشاقيد أنني ومتطوره Asini fitrat maumbile Wacha huyu mtuto wameka mitatu wapa Kijia ukimuuniza Atakombia fisama Allah yuko juu ya mbingu Wadhakara haditha li isra Hakataja hadithi ya isra Kwa mba mtume alikuenda mbinguni Hakapewa salatano mbinguni Mbuna hakupewa hapa maria kani Sindio hey, Mtume alipeli kwa mbinguni Hakapewa salatano mbinguni thiri mwanzo uliyonje kwa baa Allah yuko mbinguni juu ya arshi yake thumma qala wa hadha qawlu malik fi ma fahima huwa an jaba wa haya maneno wameyachukua kutoka na tabiin thima fahimu min ashabana nao tabiin nikwa alivofahamu kutoka na masahaba thima fahimu an nabihim sallallahu alaihi wasallam na masahaba nao wamefahamu kutoka na mtume wao sallallahu هني تكاد يكون كأنه الله سبحانه وتعالى كبيتي قمتوا تابعين ناتباع التابعين قال الشيخ أبو محمد إنه بذاته فوق عرشه المجيد الله قد ذاتي Anna uluwahu ala arshihi Wafaukahu Inna ma huwa bidhati Kabainika kwa haya eh, Kuamba ujuwake Allah yukujui arshiyake Kwa dhati yake Illa annahu ba Ba inu min jamii Khalqihi bila kaif Sukua Allah eh, yani, amepambanukana na vyumbivyake Vyot bila yanamna Hatumtili namna Allah subhana wa ta'ala Ma huwa fi kulli makani minal amkinati lmakhluka bi ilmihi la bi thati hii. Hei yukit katika kila mahali katika saimu zote alzozi kwa ujuzi wake. Kila mahali anapajua Allah subhana wa ta'ala. Sio kwa thati yake. Mahi kusema Allah yuko kila mahali itabili yusemi Allah yuko chooni pia. Vyo vyote hivi Allah yu mundani yake. Ukisema Allah yuko kila mahali. Itikadi yao hiyo Ya kimakosa kwa mba Adho kila maali Basi umuvioni pia yumo Sio hivyo bana Allah yiku juu ya arsi yake Anajua kila kitu kinachofanyika Hapa katika duniani Hei ndo yli umba La tahuihi l'amakinu Lianna hu aadhamu minha Hizi sehemu Hazi mkusani Allah sabuye yee njiya Yee ni mkubwa zaidi kuliko hizi amakin sehemu zote إلى أن قال وقوله على العرش استوى إنما معناه عند آل السنة على غير معنى الاستواء الاستيلاء والقهر والغلبة والملك قوله على العرش استوى معنى يكيكو آل السنة سيو معنى يكويتوالية سي معنى أميتوالية أميتوالة هيو عرشي Na kuishinda na kuimiliki Allazi dhanati ilmuotazila Kama olivu dhania haa Wa mankala bikaulihim Na wanoseo manno yao huu maana listiwa Kwa ba maana istiwa kwaba ni kutawalia Na kuithibiti eh, Na kuimiliki وبعضهم يقول إنه على المجاز لا على الحقيقة بعد يومنا سيما قمبع الله يكو جوي عرشيك قمجازي سيكوه حقيقة قال ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيره هبينيشة ووفو ووفو تفسيريه في استوائه كتكا كولنغانا wa isivyo wasivyo ifasiri wamefasiri kwa isivyo kuwa tafsiri yake iliyo sahihi ambayo ni istila wanafasiri kwamba ni istila ameitawala arshi na kuimiliki arshi ma kad alimahu wamefahamu watu wote wenye akili kwamba Allah ametawalia viumbe vyake vyote baada ya kuviumba kisha ye ndiye amebitawala hivi vitu vyote si arshi pekee yake Wakana la al-arsu wa ghayruhu fi sawa hiyo arshi yake na isiyo kuwa arshi katika hilo la utawala ni sawa Awa, Allah ametawalia mbingu ametawala, ametawala ardhi si arshi pekee yake Fala maana li taawilihim Biifraadi la arshi bilistiwa hakuna maana ya tafsiri yao Waba Allah hameitinga arshi tukwa kuitawala Allazi huwa fi taawilihim ulfasid Istiwaun, wamulkun, wakahrun, wakalaba Ambapu ndiyo tafsiri yao mbaya Waba ni kuitawala na kui miliki, Na kui hiyo arshi Aa Allah hametawala kila kitu Wasisemi kwa arsi piki Alla Allah mitawala kila kitu jadunia. Sabu yendi muumbaji. mumbaji. Kuhu tafsiriyao hiyo niyaki makosa. Kala wadhalika aithan. Yubayinu anna huu ala lhakika. Bikawli hii waman asdaku minallahi kila. Hilo pia. Nabainishwa. Wamba adayu amistaju ya amil ganasaju arsi yaki kwa hakika. Kwa maninu yaki allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ كل لِزَيْدِ كُلِكُ عَلَّهِ وَمَانَنُ فلما رأى المصنفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السماوات وأرضه وتخصيصه بشفة الاستواء علموا أن الاستواء غير الاستيلاء ولبعونا وينكتونغا فتابوا kupekeshwa kutajwa Allah e, bilistiwa ala al-arshi kwamba juu ya arshi baada ya kuumba mbinguni na ardhi yake na kuhusisha kumhusisha Allah kwa sifa ya istiwa kisha akalingana aka sawa juu ya arshi yake wakajua hao musannifun anna listiwa istiwa kulingana sawa si kutawala فأقر بوصفه بالاستواء على عرشه وكثبتش كنسف الله وقل نساوى جوية عرشيك وأنه على الحقيقة لا على المجاز نقوم بإيو استواء نكوى حقيقة سكوى مجاز لأنه الصادق في قيله سبب ووقف عن تكيف ذلك وتمثيله لكن وكسنغا نكم فنيانمنا هوا كيفانيا نمنا, نمنا استيوايا الله ولا كيفي يمفانو إذ ليس كمثله شيه سبو هكونا كتوچوتي مفانو و الله هذا لفظه وشرحه هيد يولفظي لك نشرحي لك الوجه الخامس عشر أن الأشعريا حكا إجماع أهل السنة على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء الأشعري أبو الحسن الأشعري أمنكو اتفاقه للسنة وبطيل وتفسيره الاستواء وبن استيلاء كي توالى إلى عرش أمنكو اتفاقه للسنة وبطيل وتفسيره يكون بعمر تواليا عرش ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه Abul Qasim ibn Asakir fi fi tabiini Tabini Kadhibil Muftari asema hapa tunataja lafzi Abul Hasan al-Ashari tunataja lafzi laki dhati yake ambalo amilinukuu Abdul Qasim ibn Asakir katika kitabu Tabiini Kadhibil Muftari wa urongo wa mzushi mwenye kuzua wa kabla Abu Bakar ibn Fawrak وهو موجود في كتبه قال في كتاب الإبانة وهي آخر كتبه قال من شو أقفي تبويك أبو الحسن الأشعري نهي على إبانة هو باب ذكر الاستواء أكتر جايفه أبو الحسن الأشعري هوا أنباو مبتدئ أو نجد نسبياً وكمان أشاعرة هذا مني أشعري anathibitisha kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amelingana sawa juu ya arsh yake mbona amemfuate na yule inshallah tutasoma maneno yake Abu al-Hasan al-Ash'ari kama alivyoandika katika kitabu chake al-Ibana fi diana. Babu dhikri listiwa اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال ابينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين